بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا الا الله إنني لكم منه نذير وبشير فَإِنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ فضل بِفَضْلِهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه فلا حين أستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من ذاته ربت في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يبلوكم أيكم أحسن ومر ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا تحرم مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلا أمم معدودة لا يقولن ما يحبو فَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَقَضِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَا أُسُونَ كَفُورٌ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن لهب السيئات عني إنه لفرح فكور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأبر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضًا مِّنْ مَا يُؤْحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 من كان يريد الحياة الدنيا وذينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحرط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتموه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَتَلُّوا الْفَرِيقَانِكَ الْأَعْمَى وَالْأَصَمُّ وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِي آلِ مَثَلَهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَنَفَلَ أَرْسَلَ لَنُحْمِلَ قَوْمَهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من يده فعميت عليكم وأتاني رحمة من يده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَى بِصَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 ملك وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَى لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِ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 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بديء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُرْقَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّ مَسْخَرَكُمْ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وثارت النور قل نحمل فيها من كل من زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنت وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها وموساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلي وهيض الماء وقبي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهدط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وَأُمَّهُمْ وَسَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تِلْكَ مِنْ آبَاءِ الغِيبِ نُحِيهَا إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَتَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا ذَلِكَ فَسِر فاصبر إن العاقبة للمتقين وإِنَّ عَادَنَا قَوْمُهُ دَعَى يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُخْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَتَّنُوكُمْ عَلَيْهِ أَدْوَانًا إِنَّ أَدْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَضَرَنِ أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويذركم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 لا تشركون مع دونه فك جميعا ثم لا تغرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة من الله وآخذ بناصيتها. إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ أَغْنِيَتَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا أَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال وأتبعوا في هذه الدنيا نعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة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 ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا نَا تَخَفَّأُ إِنَّمَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُنْطَرٍ وَمَرَاةُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمُرَاهُ إِسْحَاقُ يَعْقُوبُ قالت يا ويلت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطَانٍ أَبِيهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرَعُوا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ نَاصِبٌ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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسول ربك لا يصل إليك فأتلب أهلك بقطع من اللين ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منذود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا ترخصوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير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 وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتفذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذابه يُخزيه ومن وَكَادِبُوا وَرَتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَخِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعِيبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمذين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 مشهود وما نؤثره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وتعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 وَنَضَعَ آيَتَيْنِ مُوسَى الْكِتَابَ سَفْتَلِ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَخُبِّيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءتم لا تنصرون وأقيم الصلاة طرفاً النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يلهِرُنَ السَّيَّاتِ ذلك ذكرى للذَّاكِرينَ واصبرْ فإنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ عَذَرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُنُوبٌ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ولو شاء ربك لجعلنا سُمّتَة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلَّ نَفْسٍ عَلَيْكُم مِّنْ أَنبَاءٍ سُلَيْمَانَ ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ إِنَّ عَامِلَهُ